وقال فرعون دعوني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أغذت بربي وربكم من كل تكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من ألف العون يقتل إيمانه. أتقتلون رجلاً أي يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلاً أي يقول ربي الله؟ وقد جاءكم. 119. وإن يكون كاذبا فعليه كذبه وإن يكون صادقا يصلكم بعض الذي يعلكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 114. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 115. مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني